صفة الصلاة وكيفيتها لم يذكرها القرآن الكريم ولكن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معلوم أن كيفية الصلاة لم تذكر بالتفصيل في القرآن وإنما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وهو القائل صلوا كما رايتموني أصلي كما رواه البخاري وجاء في حديث المسيء صلاته الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا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 وعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علمهم الوضوء وكيف يصف المأمومون خلف الإمام الرجال أولا ثم الأولاد ثم النساء وجاء في الصلاه انه رفع يديه وكبر وقرا بالفاتحه وسوره لم يجهر بها ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهى قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية هذه الكيفية المروية فيها أركان وفيها سنن وكل ذلك يحتاج إلى تفصيل والله أعلم